نحن الله تعالى وأسأل به وأستغطره وأعطي الله عن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحبه الله <سؤال> تعالى فنقذ لك ومن يوضل فنها لك وأشهدنا المهركين. يا أيها الذين آمنوا كما هفقة قادمة اشتقوا بعد هفقة ولا تمرون إلا وعنكم مسلمون يا أيها الناس اشتقوا ربكم الذي خلقكم منهم وحلقكم منها زوجها وَاذْكُرْ فِي الْمَجَالِسِ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَمِ كثير وَالنِّسَاءِ وَشَمْرًا الَّذِي فَتَاءَ الْأُنُبَةِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُغْرِ إِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْ فَاجَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعض من أصدق الحديث إتفاق الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصل أمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل بزعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله وقفاكم مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو أرمان لقائنا مع حضرات في هذه الجمعة والله أسأل أن يفعني وإياكم بما أقول وأن نرزحني وإياكم الإحلاف في القول والعمل وفي التذل والعلم وأن يجعل ما نقوله وما ما نسمع في موازين حسناتنا يوم نبقاه يوم لا نفهم مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم. أحبتي الله في شهر ربيع الأول تجمع أحداث عظام ثلاثة: ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته ووفاته. إلا أن أعظم هذه الأحداث. في نهوث المؤمنين هو ما كانت في الثاني عشر من الربيع الأول باستفاق أهل السياسة فإنه بعد فجر هذا اليوم كانت المدينة بل كانت الدنيا كلها وكانت الخليقة بأسرها على موعد مع فاجأة عظيمة ومصيبة سبيرة هي أعظم مصيبة يبتلى بها المؤمن على مر الأيام ألا وهي المصيبة بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد خرج ابن سعد وغيره بسند حسنه الألباني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ابتلي أحدكم بمصيبة هل فليتذكر مصابه بي فإنه أعظم المصائب وكان أول ذلك أن نزل المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر شهر فقط تبدو يطلق الله وسلامه عليه بالمرض خمسة عشر يوما أو أربعة عشر يوما وكان أول ذلك بالتحديد على ما ذكر ابن هشام في سيرته أن أعقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مولاه أبا مويهبة في جوف الليل وقال يا أبا مويهبة انطلق معي فإنني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع قال فانطلق صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان في وسط البقيع قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن تقفع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى قال روح الموهبة ثم التفت إلي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا مويهبة إني قد خيرت بين مفاتيح خزائل الدنيا والخلد فيها ثم الجنة خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاختر مفاتيح خزائل الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة لقد اخترت لقاء ربي والجنة قال أبو مويهبه ثم ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه وتذكر عائشة رضي الله عنها أوائل ذلك أيضا كما عند ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع اليها من البقيع من جنازه بالبقيع وهي تبدو صباره عن في راسها تقول وانا اقول وراسه فقال صلى الله عليه واله وسلم بس انا وراسه ثم قال يا عائشه ما بركي لو مت قبلي فغتلتك وتبت انتي قال ثم ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الذي قضبه الله فيه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على نسائه في مرضه يمرض عند هذه وعند تلك كلما أتى واحدة منهن لأبيه ورمي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين أنا غدا؟ أين أنا غدا يريد عائشة رضي الله عنها حتى كان في بيت ميمونة فاشتد به الوجع واشتد به المرض فاستأذن صلى الله عليه وآله وسلم أجواده أن يمرض في بيت عائشة فأجلن له ففرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن عبي طالب رضي الله عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهاد بينهما ورجلاه تخطى للأرض بأبنه وظمه صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل بيت عائشة واشد وزعه واشدت حرارته حتى قال ابن مسعود كما عند البخاري نفست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر من شدة الحرارة أن وجدها من فوق الغطاء قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أرى كفوعة واعكا شديدا قال عدل إني لعوعة كما لوعة الرجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال عدل ما من مسلم يصيبه أذا مرض فما سواك إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها وظل صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأثناء يخرج إلى الصلاة يدخل صلى الله عليه وآله وسلم ثم اشتد المرض واشتد أكثر وأكثر وأكثر حتى منع صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج للصلاة فقال لهم مرة صلى الناس قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعني ماء في المخبض فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم هم بالخروج فأغشي عليه فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس قالوا لا هم ينتظونك يا رسول الله فأوى بماء فاغتسل ثم أغشي عليه فعل ذلك مرارا ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم قال في آخرها مر أبا بكر فليصلي بالناس وتقدم الصديق رجل الله عنه بعد لقاش مع عائسة وحطة وصلى بالناس أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم شعر صلوات الله وسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه قبل مرضه لأيام لخفة في, في بدنه فقال لهم حريقوا علي سبع قرب من ماء من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس لعل أن أعهد إليهم ففعلوا فخرج صلى الله عليه وآله وسلم قبيل صلاة الظهر فجلس صلى الله عليه وآله وسلم على منبره وذكر أصحابه بأشياء كان منها أن قال صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وقال اللهم لا تجعل قبر وسلا يعبد ثم عرر صلى الله عليه وسلم نفسه للقصاص على الناس فقال أيها الناس من كنت شتمت له إرضى فهذا إرضي فليستخد منه أيها الناس من كنت جلت له ظهرا فهذا ظهري فليتقد منه ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم صلاة الظهر. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى منبره وعاد لمقالته الأولى أيها الناس من كنت شفنت له إرضا فهذا إرضي فليتقد منه أيها الناس هذا ظهري كمن كنت جلت له ظهرا فليستخد منه فقام رجل قال يا رسول الله لي عليك ثلاثة براهل فقال صلى الله عليه وآله وسلم أده يا صدر ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الناس أيها الناس إن عبدا خيره الله جل وعلا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء خيره بين ذلك وبين لقاء ربه فاختار العبد ما عند الله فدخل أبو بكر رضي الله عنه في بكاء طويل بخلط عال حتى قال أبو سعيد قال الناس انظروا لهذا الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله جل وعلا بين كذا وكذا وهذا الرجل يبكي ويقول فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال أبو سعيد فكان المخير هو رسول الله وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنهم أجمعين ثم دخل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وغلم لازما فراشه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم يشد وجعه ويشد مرضه وهو في بيته صلوات الله وسلامه عليه إلى أن كان فجر يوم الثاني عشر من الربيع يوم الاثنين ثاني عشر من الربيع الأول ودخل المسلمون خلف أبي بكر في صلاة الصبح. وعندها كثف رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر باب حجرته ونظر إلى المسلمين وهم في صلاتهم وعلموا به وبنظرته إليهم صلى الله عليه وآله وسلم فكادوا أن يهتفلوا في الصلاة فرحاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطفق الناس وطفح البعض وهم أبو بكر بردوع فأشار إليهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكملوا صلاتهم ثم عاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجر آئسة رضي الله عنها فوضع رأسه في حجرها بين صبرها ونحيها وجعلت تتغشاه سكراك الموت سكرة بعد سكرة وهو بأبيه رمي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لثكرات لا إله إلا الله إن للموت لثكرات وتدخل فاطمة رضي الله عنها على أبيها في هذه الأثناء فترى ما حل بأبيها من كرب وشد فتقول واكبر أبا وترب أداه فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا ترب على أبيك بعد اليوم لا ترب على أبيك بعد اليوم ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده السواك فينبع رسل الله عليه وآله وسلم المصر فتقول عائسة رضي الله عنها آخله لك ويشير صلى الله عليه وسلم درأته النعم فتأخذه آئشة فتلينه وتطيبه، وتعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستات صلى الله عليه وآله وسلمك أحسن ما أن ترى ثم يضع الشواك صلى الله عليه وآله وسلم ويرتفع بصره ويده إلى السماء ويقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ثم يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا تأتي وقفتنا الأولى هل استشعرت عظيم المصاب برسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الكرام على قدر الحب تكون الصدمة إنما صدم الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفجعوا فجعا عظيما لعظيم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الفاروق الملهم أمر يتكلم بكلام على خلاف العقل يدخل كما عند البخاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة فينظران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا ثم يخرجان فلما كان عند الباب قال المغيرة لعمر يا عمر إن رسول الله قد مات فيقول الملهم الفاروق رب الله عنه لا ما مات رسول الله وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن إمران والذي نفسي بيده ليأودن رسول الله ولا يقطع أن ألبي وأرضل أناس من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات صدمة عظيمة أخرجته عن طوره وحالته المعتادة وهذا لم يكن دابه وحده عوة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه رضي الله عنه وعن أبيه يقول كان الصحابة رضي الله عنهم يوم مات رسول الله كالغنم الشاتية في أرض ليس معهم راع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات رسول الله كالغنم الشاتية في أرض ليس معهم راع وقال أنس رضي الله عنه ما رأيت يوما كان أبوأ ولا أحسن من يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولا رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم ما فيه رسول الله وقال ما شدنا أن ندفن أو قال ما انتهينا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا وأم أيمان رضي الله عنها يأتيها أبو بكر وعرق يزونها، فتبكي وتذكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنصارية يوم أحد يقال لها مات أبوك تقول ما فعل رسول الله مات زوجك تقول ما فعل رسول الله مات فلان ما فعل رسول الله سيقولون هو بخير كما تعبين فلما رأته صلى الله عليه وآله وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل كل مصيبة بعدك أمر هيل سهل نعم عظم المصاب على الصحابة رضي الله عنهم والمتسبع لأخبارهم يرى في ذلك شيئا عظيما ما ذاك إلا لعظم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسب Be 김هد nuestra ثانية هل اشتغت حقا لرسول الله هل تجد من نفسك شوقا أن ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد من نفسك شوقا أن تجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطم أصحابه إلى جذع ثم صنع له منبر صلوات الله وسلامه عليه ولما صعد النبي المنبر وقام يعظ الناس حن الجذع وخن حتى سمعه أهل المسجد جميعا فنزل صلى الله عليه وآله وسلم من على منبره واحتضن الجذع وقال لو لم أفعل معه ذلك لحن إلى يوم القيامة لو لم أفعل معه ذلك لحن إلى يوم القيامة قال الحسن البصري وكان لا يذكر هذا الحديث إلا قال بعده الخسبة تحن إلى رسول الله لأنتم أحق بالشوق والحليم لقشدة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنحن والله أحق بالحميد والشوق إليها صلى الله عليه وسلم منها فبه أنقلنا الله جل وعلا من الضلالة به فتح الله عز وجل أرصارنا به شرح الله جل وعلا صدورنا به أن قدل الله من الكفر إلى الإسلام كل نعمة نحن فيها إنما كانت بسبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسلامنا إيماننا معرفتنا بالله هذه النعم العظام إنما هي بسبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محب لربه بل 版 المحب لله يحب رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب, يحب لأنه صلة بيننا وبين الله الله عز وجل يحب لذاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لأنه صلة بيننا وبين الله سبل وعلا ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفتي بأده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله أو قال من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الصحيحين من حديث أنث قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون رسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ثم وقفتنا الثالثة مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل مات الإسلام وهذا أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأتغفر الله العظيم لي ولكن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 بل إن الإسلام دين الله سل وعلا لم يرضط ربنا تبارك وتعالى بقاء الإسلام وذهاب الإسلام بشخص أبدا ولو كان الشخص رسول الله فالله عليه وآله وسلم فالإسلام الذي هو دين الله باق ببقاء الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى هو الأول والآخر سبحانه وبحمده فالأشخاص تردوا وتجون والإسلام باق بحفظ الله تبارك وتعالى له لو مات الإسلام يوما ولو قضي على الإسلام يوما لكان هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ارتد أكثر العرف عن الإسلام يوم ارتد أكثر من كان يؤمنون ظاهرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما مات الإسلام يومها ولا قبلها ولن يموت بعدها أبدا بإذن الله جل وعلا ذلك أن الإسلام دين الله والله حافظك إِنَّا نحن نَدَّلْنَا الذكر، وَإِنَّا له لَآفِظُونَ فالقرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له فلا يكن في نفسك ريب أو شك نعم توالت الأحداث العظام على الأمة قديما وحديثا والإسلام محفوظ قد يسبو أسباعه فترة قد يضعفون زمانا لكنهم منصورون على الدوام إذا تمسكوا. بسنة الله تبارس وتعالى وساروا على الدرب ومن ثم أقول وساروا على الدرب أهل كريم هل افتعدت للقاء الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيره الله جل وعلا وهذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه أنه لا يقبض نبياً من أنبيائه حتى يخيره حتى يعلمه بقرب أجله وجلو أجله وهذه سنة اختص بها الأنبياء دون سائر الناس. وأما أنا أو أنت فيقبض الواحد منا بلا تخيير وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله عز وجل لأمته أَفَإِن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ أَفَإِن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات ولقي ربك وأنت تموت اليوم أو غدا فهل أعلمت؟ وهل استعدت؟ إن تخلف أمتنا أيها الكرام إن تخلف أمتنا عن أسباب عزها يعود في الأصل إلى هذا السبب أننا نسينا الموت أننا انشغلنا بالدنيا وتغافلنا عن الآخرة وذكر الآخرة هو الوقود الذي يحرك القلوب فالقلوب إنما تتحرك إلى ربها تبارك وتعالى بوقود هذا الوقود هو ذكر الآخرة حتى قالت عائسة رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل ولو أنه نزل أول ما نزل لا تزنه لا تشرب الخمر، لقالوا لا ندع ذلك أبدا وإنما كان أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ساد الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غثائية الأمم قيل له يا رسول الله أنحن يومئذ قليل قال لا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولا أنز أن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ولا يقضن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وهذا هو الحال أيها الكرام قال الواحد منا يقالف الأموات في الصباح والمساء يقالف الأموات في الصباح والمساء بين اللحظة والأخرى ولا يخطر بالبال أصلا ولا يخطر بالبال أصلا أن يذكر المرء نفسه وأنه قد يكون هو هذا المدفون ولا يَبْدُرُ المرء أَصْلَى أَنَّ وقت الْأَدَلِ لا تَنْبِيهَا قبله استعدتك عبد الله أو لا هي لحظة طلق الله تبارك وتعالى فيها إنك ميت وإنهم ميتون فالكل لكن ربه تبارك وتعالى فإن كنا نسأل عن غفلة القلب إن كنا نسأل عن صبع على القلب غفلة عن ذكر الموت وغفلة عن ذكر آخرة وإن ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أعظم وقفة فيها المرء مع نفسه مذكرا إياها بالموت وبلقاء الله جل وعلا وأخيرا العلماء دائما أبصروا الناس بالفتن العلماء دائما أرصال الناس بالفتن فيرون في أوائل الفتن ما لا يراه عامة الخلق إلا عند انكضائها وانتهائها كما قال القائل إذا أقبلت الفتنة علمها كل عالم وإذا أذبرت عرفها كل داهل آخذ هذا من قول أبي بكر رضي الله عنه ما ما أخبر رضي الله عنه بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى على المنبر وقال مقالته المشهورة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا فالناس ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لماذا هذا الكلام من أبي بكر في هذا الوقت وكأنه رضي الله عنه يرى فتنة قادمة يرى ردة عظيمة قادمة بصره الله عز وجل بها بصره الله جل وعلا بها وكذلك ذأب العلماء العلماء بالله وبشرعه هذا ذأبهم أنهم يمصرون الفتن قبل وقوعها ويستشرفونها ويرون عند إقبالها ما لا يراه بيرهم فالناجي إذن من استمسك بغرضهم الناجي إذن من سار في طريقهم الناجي إذن من استمسك بغرضهم ولم يلتفت عنهم يمنة ولا يكفر لا يلتفت إلى عظم الناف ولا إلى كفرتهم فإما الكفرت أبدا ليست دليلا على حفظ أو باطل قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حركت بمؤمنين أحبة الكرام ما أحوجنا أن نرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى بل مرة ومرة ومرة ذكرا له صلى الله عليه وآله وسلم صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إئتساءاً واقتداءاً وتعلما به ومنه صلوات ربي وسلامه عليه أسأ الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه اللهم خذ بنواصينا جميعا إليه اللهم خذ بنواصينا جميعا إليه اللهم ردنا ورد المسلمين إليه وإلى دينك رب جميلة اللهم